أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن سلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تظهر كل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 من كان يظن ولا لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع, ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد وكذلك انزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصار والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر؟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 إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بونا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلا كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفذهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رَبِّهِ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يُتْلَى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فتأن ما قر من السماء فتخفظه الطير أو تهوي, أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إِلَى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسة ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من الْأَنْعَامِ الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين الله والصابرين على ما اصابهم والمقيمين الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 ولكن بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يقول لك الله يقول لك الله يقول ومساجد ومساجد لك ان الله يقول لك ان الله يقول فِيهَا ان الله يقول الله يقول إِنَّ ان الله عَزِيزٌ الله الذين امتنوا لهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاهوامر بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وان يكذبو فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وزمود وقوم ادرهم وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى أَمْ لَيْسَ لِلْكَافِرِينَ مَا أَقْبَلْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَقِيرٌ بَدَأَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أفلم يسيروا في الْأَرْضِ فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجرونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الراسقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله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 فلم تر أَنَّ الله أَنزَلَ من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إِنَّ الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد فلم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره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 إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه، وما ليس لهم به علم وما بالظالمين من نصير فإذا تتلى عليهم بَيِّنَاتٍ بينات تعرف في وجون الذين كفروا المنكر يكادون يسكون بالذين يتلون عليهم آياتنا.